إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تَعَالَى لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَقَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِ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 كَلَا فِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ